مذهب الشيع. الشيع انت مائي, انت مائي. مائي. للولي حذر ولائي رغم كل الناصبية أبقى حبا ولا المينية أبقى حبا مذهب الشيع انت مائي انت مائي للولي حذر ولائي ولائي مذهب الشيع انت مائي انت مائي الولي حدر ولا ايه ولا ايه كل الناس بيه ابغى حبه ولا المنية كل الناس بيه أبقى حبا وللمنية والله ونعم من شايعك يا كرى قابح يضلق للعمر ما يحتار قابح يضلق للعمر ما يحتار من حر جهنم ينفق ومن نار تسكون ثابت بالعقيده ما صار تسكون ثابت بالعقيده اش ما صار <تصفيق> يسلك دروب الهدايه الهدايه من تهجن نهجل ولا هيل ولا علي حامل حميه ابقى حب اول أحب علي حامل حمية أبطح بقول المنية مذهب الشيع انت مائي انت مائي للولي حذر ولا ايه ولا ايه مذهب الشيع انت مائي انت مائي للولي حذر ولا ايه ولا ايه هذا كل استودعك يا ديني بالونتاج اصوتنا يا كل الناس بيار ابقى احب ولا لمنيا نريد نحكي ونبحث بهاي الحقيقه مو علي للعاد بن عم ورفيق من هو وشقيق ساير وياه الدرب هو الخريق نعاشر وياه الرسالة الرسالة دار ونعرف كمالة كمالة حامل النفس الأبي أبقى حبا ولا حامل النفس الأبي أبقى حبا ولا لولي حذر ولاقي ولاقي مذهب الشيع انت معي انت معي للولي حذر ولاقي ولاقي رغم كل الناس بيه ابغى حب دولة المينية رغم كل الناس بيه ابغى حب دولة المينية الصحا صحا تنو نطي عش ما يقول صحه ال وسبع لي فحل الفحول من محبه الحدر الباهل بدر باب علم الهادي وعلوم الاصول حدر وتاريخ يشهد عامل الراي محمد سان دال هاد وصيه ابقى حبه ولا المنيه سان دال هاد وصيه ابقى ولا المنيه يا شايل شاعر في انت معي للولي حذر ولا ايه ولا ايه مذهب الشيع انت ما انت ما للولي حذر ولا ايه ولا ايه رغم كل الناص بيه ابغى حبه ولا المنية اذم كل الناس بيه ابوك احب دوله المنيه من يسالونا من افتخر يسألون انت امامي انت امامي ساعة علي حب وغرامي حب وغرامي من القلب هذا صدق ينبع كلامي بع انا لا اضمن سلامي سلامي سريه السريه ابقى وما حد لي لي انا اسعى لحمل حميه اضطحبه اولى المنين مذهب الشيع انت مائي انت مائي <سؤال> للولي حدر ولا اي ولا اي مذهب الشيع انت مائي انت مائي للولي حدر ولا اي ولا رغم <سؤال> <تصفيق> كل الناس بيه ابوك احب ولا للمنيه رغم كل الناس بيه ابوك احب ولا للمنيه شيدت دين النبي فقرك تاريخ يشهد سيد الأخبارك للبلاغه انت النهج بفكرك بحر انت من العلم بسراره قران ثاني انت يا حدر يا حدار من منك تنور تنوار علمك نور البريه ابقى حب اول للمنيه علمك نور البريه ابقى حب اول حدر ولا ايه ولا ايه مذهب الشيع انت مع ايه انت مع للولي حدر ولا ايه ولا إيه كل الناس بيه بي ابقى حب دولة المينية رضم كل الناس بيه يولا الميني يولا الميني النشر النش واللتوزية والمؤسسة الخليجة, الاسلامية الخليجة الاسلامية